صلاة حي على الفلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن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 الله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على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 رسول واطرنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اناك بال مؤمنين واذا دعوا الى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم اغتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسولهم يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَل أَنَّ لَائَكَتَهُمُ الطَّانُّونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا ضاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون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 نؤمن بكم وعمل الصالحات لستغليفهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكن ان لهم دينهم الذي ارتضوا لهم ولا يخوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ما كفر بعد ذلك فأنا إِكْهُونْ فاسقٌ أطيع الصلاة وأطيع الزكاة وأطيع الرسول لعلكم ترحمون، وأطيع الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار